وَماَا جَعَنَا أَصْحابًَا الن لِئِلَّا مَلَائِكَتَ وَماَا جَعَن عَِّتَم وَماَا جَعَنا عَِّتَهُم إِللاا فتْنَةَ للَِّذينَ كَفَروا إِلَّا فتْنَةَ للَّذينَ كَفَروا لَْتَييقين يَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَلْيَقُولَنَّ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا